<تصفيق> تدري انت تدري انت تدري انت الدنيا كلها يا بعد روحي وهلها يلضحكتك ما عملها ما عملها تدري احبك حب ما ينعد بقلبي حبك مدري ايش قد ما بالغ الله يشهد الله يشهد تدري انت تدري تدري حبك حب ما ينعد قلبي حبك مدري يشقد مع بالغ الله يشهد الله يشهد أحلوة روحك وأحلى منك ما شفت أنت عمر اللي قبلك ما عشت مو أحبك أغلى من عندي صرت بيوم شفتك اضمني يمك توالي عيونك رح من لقيتك راس بحبك طحن بحط جنت وينك ليش هيك اتاخرت على بختك على بختك تدري انت, أتدري أنت؟ أحلى صدفة جوا قلبك ودي اغفى لا تفارق عني تكفى تكفى تكفى <تصفيق> عفتني كيف أقاوم عمري بعدك ما لا لازم يا الغرامك غير عالم غير عالم صدف جوا قلبك ودي اخف لا تفارق عيني تكفى تكفى تكفى لو عفتني كيف اقوم عمري بعدك ما لا لازم يا غير عالم غير عالم شي خيالي وجهك حلم من القمر انت غالي اغلى حتى من العمر روحي بيدك يا حنوطي يا بشار في سماك يا جمالك منين جايب هالسحر ذوبتني بلون شعرك والعطر انت فرصه كل من يعوفك خسار خلني يماك خلني يماك